الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصنعين وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثلي أما أنت ذا نفال ومع اسمها في مثلي إن خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد قال وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل فمعطف عليه وقال وحذفها أي وحذفها فتختص كان كذلك بجواز حذفها وحدها بجواز حذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر إذا القاعدة تقول يجوز حذف كان وحدها وتعويضها بماذا بما وتعويضها بما إذن القاعده تقول يجوز حذف كان وحدها اذا قلنا وحدها ماذا يبقى يبقى الاسم والخبر واضح ويعوض عن كان بماذا بما واضح ب بما هذه قال في مثلي اما أنت ذا نفر أما أنت ذا نفر أين كان هنا تقدير الكلام ماذا هنا نرجع إلى الأصل وننظر كيف حذبت كان وكيف عوض عنها بما لا أه أه أه أه اكان لا ما حضرت من الدرس ايه زين لا كنت ذا نفري لان او لان لان عفوا كنت ذا نفر لان كنت ذا نفر انظر هنا أما أنت ذا ذا نفر هذه كنت هي فعل الماضي الناقص والتاء ضمير متصل مبني على على الفتح نعم في محل رفع اسم كن أو كان ذا خبرها منصوب ونصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ونثر مضاف إليه واضح الآن تحذف اتفقنا على تركيب هذا اعراب هذا التركيب تحذف اللام تخفيفا فماذا يبقى ان كنت ذا نفر ان كنت ذا نفر اذا حذفنا كان ماذا يصل عندنا لا بد ان الضمير المتصل سينفصل ان هذه التاء ماذا يمثلها انت كنت لمن المخاطب ما الضمير الذي يمثل المخاطب المذكر المفرد هو انت فاذا حذفت كان ماذا يصير عندنا يبقى انت ان وهنا انت الان اذا حذفت كان ما الذي يعوضه المصنف قال ما فيعوض هنا ما تعوض كان و هو الضمير الذي كان متصلا ب بكانه ذا عندنا النون هنا ساكنه والمين بعدها ماذا يقع اضغام هذا معروف النون تدغم في ماذا في الميم فتصير اما انت ذا نفار إذن أما أنت ذا نفر عصرها لأن كنت ذا نفر واضح المسألة في تركيب هذا طبعا هنا يابد من مسألة مهمة أو تعليل مهم هو أن هاء العرب لم ينطقوا بهذا, بهذا التفصيل هذا عمل من؟ هذا عمل النحات عمل نحات وهذا العرب نطق العرب العرب نطق هكذا أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع أبا خراشة أما أنت ذا نفر أما أنت ذا نفر هذا شطر بيت لأحد الشعراء العرب فنطق به هكذا فنظر النحات فيه فقالوا اين اسم كان واين خبرها طبعا ذا منصوب ذا منصوب لو كانت ذو لما كان هناك اشكال اما انت ذو نفر هذا ممتدا وهذا خبر منتهى لكن لما نصبت جاء الخبر منصوبا فدل على ان هناك ناصبا اين هذا الناصب واضح فاجتهدوا وقالوا انا أصل الكلام هكذا كنت ذا نفر كنت ذا نفر أن كنت ذا نفر واضح فقالوا كنت حذبت الكان وعوذت بما واضح وادغمت في النوم من أن وانفصل الضمير وصار كما هو الآن هكذا فكل هذا شيء مقدر فقط في الذهن يعني حينما يقال لك كان اصل كلامها هكذا لان كنت ذا نفر ثم حذف حذفت كان وادغمت وعوضت بما وانفصل الضمير هذا كله اجتهاد من النحات قد يكون صوابا قد يكون خطا اما اصل كنن فهو ذا اما انت ذا نفر ولكل منصوب ناصب فاين الناصب حذف اجتهاد هذا النحات فقالوا انه محذوف واصل كلام هكذا وكان محذوفه الى غير ذلك من الكلام. وهو تعليل مقبول الى حد ما تعليل مقبول الى الى حد ما مفهوم الان يعني هذا ليس قرانا قال لا بد هذا هو الصحيح لا هذا اجتهاد من النحات عللوا هذا التركيب كيف صار هكذا ما اصل تركيبه ما هكذا لتكون القواعد كلها مضطridة لا بد لكل ناصب من لكل منصوب من ناصب ولا بد لكل مرفوع من رافع فأين الرافع لا إنه محذوف والله أعلى وأعلى هذه مسألة واضحة ماذا قال المصنف رحمه الله قال المصنف لا لا لا لا استبدال نقول تعويض حذف وتعويض واضح في العبارة هذه ماذا قال وحذفها وحدها مع بقاء مع بقاء اسمها وخبرها إذن هذه المسألة الأولى تحذف كان كلها واضح ويبقى اسمها وخبرها بماذا بدأ قبلها حذف لا قبل هذه مسألة حذف النون رايت اذن كان طبعا حذف النون في المضارع ثم ماذا ثم حذفها وحدها يعني كامله ثم حذفها مع اسمها تدرج انظر للمصنف رحمه الله تدرج في في هذه المسائل وهو تدرج منطقي يعني حذف القليل ثم يزيد قليلا ثم هكذا يعني من الادنى الى الى الاعلى لسان اذا تكلم او كتب او شرح او القى خطابا فلا بد ان يتدرج في كلامه من الاعلى الى الادنى او من الادنى الى الاعلى على حسب على حسب المقام واضح الان فهو رحمه الله تحدث عن حذفها عن حذف نونها ثم عن حذفها ثم عن حذفها مع مع اسمها بخلاف الإمام مالك رحمه الله في ألفيته لم يتدرج هذا هذا التدرج الآن عند المسألة الأخرى وهي آه إذن تحذف قاعد تقول تحذف كان مع مع اسمها حينما قلت تحذف كان مع اسمها إذن ماذا يبقى يبقى الخبر ويبقى خبرها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر ويحذفون تحذف كان مع اسمها ويبقى ماذا ويبقى الخبر إذن هذا الحذف شائع عند العرب وكثير في كلامه وهو موجود في القرآن الكريم يحذفون كان واسمها ويبقى الخبر ويبقى الخبر وأذكر أن أحدا التلاميذ هو في المتوسط وهو لا يعرف هذه القاعده فلما راى في احد النصوص اجاب سئل من طرف الاستاذ عن اعراب كلمه فيها كان واسمه محذوفه فنظر و... ومن اجتهاده قال هي ما هو خبر لكان المحذوفه فهم؟ اذكروا هذا في عند لاحد التلاميذ في ايام الدراسه إذن تحذف كان مع اسمها ويبقى ويبقى خبرها وهذا من لشدة استهاء قراءته لنا للنحو وتعلقه به مثال الذي ذكره المصنف رحمه الله آه إن خير إيه هكذا فقط آه الناس مجزيون إن ان خيرا فخير نعم ان شرا فشر الناس مجزيون باعماله من يعرف غيرك اجتهدوا في الاعراب عبد الله نعم احسنت الناس مبتدا مرفوع رفعه والضم ظاهره على اخره نعم متزيون خبر مرفوع رفعه الواو الضم او الواو او النون او الواو والنون او الجميع نعم لانه جمع ذكر سن الواو فقط فكتبت الضمه ل ها هل تنزلق او لا تنزلق مجزيون لانه جمع مذكر السهم هذا باعمالهم حسين بي ليست بي هذه هذه اسمها الباء. الباء هذه قاعده مرة على ثلاث سنوات نعم وجره جره الكسر و جره مضاف نعم إن إن خيرا فخير إن إبراهيم ما إعرابك لإن محمد أحسنت إن شرطية حرف شرط جازم حرف شرط جازم أو جازم جازم خيرا خبر لأن ماذا قلنا هنا اشتهي الحاول حاول, حاول. ها؟ اين هي المحذوفه مع اسمه لا احسنت خبر كان المحذوف مع اسمه يعني مباشره حاول العلاقه تربط العنوان بالمثال دائما اذا لم تعرف شيئا يربط العنوان بالمثال فمباشره قال كان اسمها محذوف واضح الان ولحد الان نحن لم نعرب الخبر إذن فلا شك ان هذا خبر او هذا او هذا واضح والخبر ياتي منصوبا فلا شك انه هذا فهم الصبر والتعليل هذا يسمى في الاصول الصبر والتعليل او الصبر والتقسيم نعم الصبر والتقسيم قلنا خيرا خبر كان المحذوفة مع اسمها والتقدير لا إيه لا لا إن خيرا ما الذي يكون خير إنعملوا أين كان أي كان إن كان العمل إن كان العمل خيرا فخير وإن كان العمل شرا فشر واضح مثال من القرآن أين كان ومن يعمل أه؟ أه؟ أه؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإين أين خير فخير أحسن فخير كيف نعربها نسيتها بسيطة جدا خلنا مبتدأ الخبر ان هذه المتداوله خبر ها خير يجوشرط لا لا هو الفاء رابط الجواب الشرط لكن خير كيف نعربها زيد لا لا من عمل صالحا فني نفسه ها من سلف اش يا رجل هذا جزء. هذا جزء من خير. ها جيد احسنت عندك عرب اخر وهو خبر. خبر المبتدا. خبر المبتدا محذوف. هل يجوز ان اقول هو خبر او مبتدا اللي خبر محذوف؟ لا الاولى لماذا؟ لابد من التالي. خير خبر لمبتدا محذوف ويكثر حذف المبتدا بعد فاء الجواب. يكثر حذف الفاء المبتدا بعد فاء فاء الجواب والتقدير فالحكم خير أو فالجزاء خير أو نحو هذا من عمل صالحا فعمله لنفسه فعمله لنفسه تقدير إذا فخائل نقول فائل رابطه لجواب الشرط طبعا هنا بد من تقدير الشرط وجواب الشرط بفهم لكننا نتركه لوقته إن شاء الله مثال من القرآن في القرآن يوجد حذف كان يوجد حذف كان وهي بلفظ المضارع يعيشون لا يوجد هنا ام في هذه الاين لا يوجد حذف كان وهي بلفظ المضارع يوجد في القرآن آية حذفت فيها كان وبقي الخبر إن لا أنت أنت هو أنت Good لكم، you. If لكم، are good لكم، you. Yes, good for you. على فبنيوح عادف إنه هذه الأمور لا نعيدها ماذا معنا؟ أراجع، حاولوا تراجعوا. انظروا إذا لم يكن عندكم وقت لمراجعة ما سبق، فلم يكن تتقدم. ويصير هذا ديدنا لكم الآن إنسان إذا لم يدزم و... ويتخذ يعني ويكون ويكون حازما في هذه المسألة، فإنه سيضيع نفسه في هذا البر، وستمضيع لهذه السنوات أو هذه الأيام دون فائدة. لأنه لا يح... لا ي... لا يؤصل ولا ي... يرسخ مدرسة، فلابد من المدارس والمذاكرة، وليكن شأنكم في كثير من الأحيان أنكم تتذكرون هذه المسائل، يبحثوا في إعراب الآيات، يبحثوا في إعراب كذا، يبحثوا هاك كذا، حتى يتعود الإنسان على الإعراب، وإذا تعود على الإعراب، معنى أنه فاقها ما درسهم من من المسائل النحوية، وم بقي هكذا فقط يهاب ويخاف ويأتي كل يوم جمعة. دون ان يراجع دون ان يذاكر دون ان يحضر دون ان كذا دون... ما, يت... ما يستفيد شيئا يعجر ان شاء الله على العمل ويحصل لكن تحصيله سيكون ماذا قليلا جدا وكانه لم يدرس فإنسان بما انه يعني يبذر وقتا ويبذر جهدا في, ت... في... في تعلم هذا هذل... هذل... العلم علم النحو اقل شيء انه ماذا يؤصل هذا العلم ويرسخه ولا يضيعه كانه انسان يضيع الاوقات هكذا فهم؟ يعني لو ننتقلنا إلى متن آخر سنبقى هكذا نبقى ماذا نبقى مبتدئين وكأن المازين لا نعرف شيئا عن النحو فأقل شيئا حينما ينتقل إلى متن آخر وهذا المتن الثاني لو هو القطر بعد الأجر ينتقل إلى متن آخر يكون ماذا؟ على الأقل عنده أساس في هذا اللام أو أصول يستند إليها ويعتمدها في تحصيل أمور أخرى ومسائل أخرى لا نبقى في تحصيل قال الأمر يبنى على الضم أو على حذف النون أو على حذف ماذا؟ هذا يكون مضى يكون عندك هذه الأصول مفهوم؟ سنه يشتيل إذا أنت هو فعل أمر مبني على حذف النون والوا للجمع على ماذا ماذا تعرّب؟ فاعل ضمير متصل مبني في محرفه خيرا كيف أعربها؟ خبر آه. ويحذفونها ويبقون الخبر إيه؟ منصوب ونصبه الفتحه متاكد لا. نعم خيرا مفعول به آه. خبر منصوب ونصبه الفتحه الظاهر على اخره لكن خبر اين اين مجدوها واين كان آه؟ محذوفها مع اسمها والتقدير أكيد. ها؟ يأكل. إذن فعل مضارع. يأكل. أحسنت. ومتزوم؟ لماذا متزوم؟ تعالوا أتلو. تعالوا أتلو. قل لعبادي يق يقولوا. قل للمؤمنين يغضوا. ها لا مو امر هذا مضارع لكن ماذا سبقه أن لا لا ان المضارع تنصب ولا تلزم جواب, جواب, جواب الطلب اذا كان الفعل المضارع في جواب امر في جواب طلب قد مضى اليس كذلك مضى معنا جواب الطلب قلنا في الطلب ها في جواب طلب في جواب التمني واضح يكن إذا فعل مضاعي متزوم لوقوعه في جواب الطلب انتهوا آه في جواب ماذا الطلب قد يكون في هذا سلط النهي واضح هذا الطلب لكن سلطه ماذا النهي النهي ما هو النهي ما هو هو طلب طلب الكف إذن هو طلب واضح إذن هذا في جارة طلب يكون مذوم يوقع في جارة طلب وجسمه ماذا السكون واسمه وتقديره ماذا يكون الأمر أو يكون الانتهاء أو أو المآل أو نحو هذا موافقا للمقام أو لسياق الكلام خيرا نفعل بها قلنا خبر لكم جار ومجرون متعلقا ها ب ب بالفعل ها متعلقان بخير لان هذا افعل توضيح يكون اخ يراه اصله اخ يرا لكم يعمل عمل الفعل <تصفيق> اذن ثم قال المصنف رحمه الله ماذا قال ألتمس هذا مثل اخر لا لا وألتمس ولو خاتما من حديد هذا جزء من حديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما البخاري ومسلم وغيره خاتما ألتمس فعل الامر مبني على السكون ولو ها؟ ها؟ hmm hmm if لو جاء زيد seed, I will give you if there was a seed, I will give you and if it's a mandatory right? it's نيم ها خاتما خات خبر هم اللي فعل مضارع محذوف اذا الخبر اللي فعل مضارع يا حسين ما ما صرت كما اعتدناك ها, ها؟ لكان محظوظه مع مع اسمها اذن خاتما خبر منصوب لكان المحظوظه مع مع اسمها واضح تقدير ولو كان الملتمس خاتما من حديد قول المصنف هنا وحذفها وحذفها الضمير يعود على كان وكان بجواز زيادتها يعود على كان في قوله وكان بجواز زيادتها وهذا يقتضي انه يرى حذف كان ب لفظ الماضي فقط هذه مساله نسيت نذكرها قال وحذفها الهاء تعود على من على كان وهذا يقتضي انه يرى حذفها بماذا بلفظ الماضي فقط والصحيح انه يجوز حذفها ولو كان ولو كانت بربض المضالع والدليل قوله تعالى الذي ذكر هو خير لكم إذن ثم ذكر رحمه الله إذن انتهى ما يتعلق بكانا وأخواتها انتهى ما يتعلق بكانا وأخواتها وكل أخواتها ماذا؟ أفعال كلها أفعال فمضى معنا ما يتعلق بالأفعال والأصل في العمل أنه للأفعال ثم ذكر ما يتعلق بما يشبه هذه الافعال فقال امم حسن حث معمعوليها مع معموليها نعم يجوز حذف كان مع معموليها اذا كان يدل اذا كان في الكلمه يدل على ذلك واظن نعم هناك من كلام العرب ما يدل على هذا فهمت عندك هذا البيت ها معدما فقيرا معدما قالت وإن قالت و وإن. ان اي كان فقيرا معدما واضح اذا دل على الكلام فلا حرج في هذا الله اعلم اذن آه. ماذا قال فيما هذا فصل جديد إذن قال ما الحجازيه وإعمالها عمل ليس ما الحجازية وعمالها عملا ليس قال وما النافية عند الحجازيين كليس ان تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا قال وما النافية عند الحجازيين كليس ما النافية ما مبتدا والنافية صفة لها عند الحجازيين ظرف عند الحجازيين ظرف متعلق بصفه محذوفه ل لما كذلك صفه ثانيه كليس خبر ما كليس خبر ما والتقدير هنا ما ما هذه ما التي سيخبرنا عنها ما وصفها لنا النافية الحجازية كليس هذا معنى الكلام ما هذه ما ما هذه سمها ما شئت اسمها ما ما هذه النافية صفة الله الحجازية حتى يسهل عليك أن تعرف أن عند هذا الضرم متعلق بمحذوف واجب الحذف هو ماذا صفر كائنه عند كائنه عند الحجازين أو لنقول الحجازية كليس هذا هو الخبر كأنه قال ما كليس ما مثل ليس واضح العمل قال ما مثل ليس هذا معنى الشطر الأول من الجملة ومن نافيه عند الحجازين كليس هذا هو القاعدة قاعدة العامة أن ما الحجازية تعمل عمل ليس بشروط الشرط الأول أنت قدم اسمه يعني على الخبر فلا يجب تقديم الخبر على اسم لابد من الترتيب كما قال ابنناك وترتيب زوكن أنت قدم اسمه ولم يسبق بإن لم يسبق الاسم بإن النافيه يعني لم يتوسط الإن بين الاسم لم تتوسط بين الاسم وما النافية ولا بمعمول الخبر يعني إذا لم يسبق كذلك بمعمول الخبر يعني معمول الخبر لا يسبق الاسم إلا إذا كان جارا ومجرون أو أو ظرفا كذلك إذا بقيت ما داله على النفي بمعنى أنها لم ب بإلا لأن إلا ماذا تسقط دلالة النفي الموجودة في, في ما قال مثال هذا ما هذا إلا بشر ما بقي ان شاء الله نتحدث عنه في الدرس القادم بإذنه سبحانه وتعالى